صلى الله على محمد وآله الطاهرين من المذكرات تلحق نتوب المائع ولو مع الإستغار إليها وذلك لما ورجت الناس في مستقف قال حسن ابن قال كتبت الى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في اللطن يعني يستدخله الانسان وهذا فضحه فكتب لا بأس بالجامل وضعه وان المائن فيه بأس وان المائن ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استنب الجامد أيضا وجه الاحياء هو صحيحة ابن أبي نصر عن الرجل يحتقن تكون به علاك لأنه مريض المحتقن لا لأنه في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن وهذه صحيحة مطلقة سواء كان نائعا أو جامدا فإذا رأينا إطلاقها الصحيحة نقول بأن الجميع مفترض إذا رأينا الموثقة التي خصصت الكلام بالمائع وأن الجامد لا بأسدق به حين إذن بالمائع لا بأسدق إلا من يخصت الاحتياط ونظرا إلى إطلاق قابلي يخصت إنما الكلام في أنه هذه الصحيحات منع قالت الصائم لا يجوز له ان يحتقر لا يجوز له يعني مفسد مفطر لا يجوز حرمه تكليفيه هل ان حرمه الاحتقار حرمه تكليفيه او حرمه وضعيه بمعنى انه مفطر يقولون دائما النهي في المرتبات يدل على الفساد إذا قال مثلا إذا صليت فلا طبحة يعني طبحة مقصود <تصفيق> النهي في المرتبات يدل على الفساد يعني يدل على ما نعيه فقولوا الصائم لا يجوز له أن يحتقن لا يجوز ظاهرا بالإرشاد إلى المانعيات وأن الإحتقان مانع من صاحب الصوم واضح أوه. المسألة السابعة والستون إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى جوفه، يعني فقط المائع دخل في جبر لكن ما صعد إلى جوفه، ليس مفطر، وإن كان محفظة. من يقول بأنه ليس مفطر، يقول أصلاً لا استطع ذلك. القول الأصل عرفا يقال لفظا. الاحتقان هو أن تنفذ الحُقن إلى الجو، وما إذا لم تنفذ إلى الجو لا يقال احتقان أصلا. فهذا خارج موضوع عن, عن عنوان المفصل المفصل هو الاحتقان، وليس الاحتقان. ولكن هل القول بأن الاحتقان عرفا عام لما إذا نفذ إلى الجو وما إذا لم ينفذ؟ وصحيحه مطلقه الطائم لا يجوز له احتقان يحتقن حينئذ مراعاة لهذه الامور نقول هذا اللحيه الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا او مائعا وان كان تركه. فالكور يريد ان يحتقن ولكن ما يحتقن به لا يدري انه جامد او مائع هل يجوز له أن يحتقن به أو لا يجوز له أن يحتقن به ويقال بأنه لا لا مانع من جواز الاحتقال لماذا؟ لأن المفطر هو عنوان الاحتقال سيخ يقول عنوان الاحتقال ما يستقع الاحتقال بالجانب في الجانب مجرد إدخال شيء في دبره ما يقال له احتقانون. الاحتقان عرفا هو استخدام مائع اما استخدام الجامد ما يقال لاحتقان عرفا فالسيد الخوي يمنع صدق عنوان الاحتقان ان عنوان الاحتقان عرفا ما يصدق على ادخال الجامد واذا يصدق على استخدام المائع فقط هذا لا يقال له احتقان فاذا قلنا بان الاحتقان خاص بالمانع وان الجامد لا يقال له اتقان الاصلين فإذا شك في أنه مائع أو جامد شك في أن المفطر حصل أو لم يحصل يعني شك في أن الاحتكار حصل أم لم يحصل والأصل عدم حصوله فحينئذٍ يكون قوله صحيح ولا مانع من إدراكه أما إذا قلنا بأن الاحتكار يصدر تستخدم المائع واستخدم الجامد الجميع شنو احتقانون عرفنا يصدق على الجميع أنه احتقانون حين إذا نقول المفطر ليس هو الاحتقان بالماء، المفطر مو الاحتقان بالماء، المفطر هو الاحتقان بما ليس بجامد، يعني المفطر عنوانه عنوان عددي، عنوان تعرفوا المفطر هو الاحتقان بالماء على صار عنوان وجودي تعرفوا المفطر هو الاحتقان بما ليس بجامد، ليش؟ لأنه عند صحيحه ابن أبي نصر قالت لا يجوز للصائم أن يحتفظ مطلق هذه سواء كان جامد أو ما موثقه مؤسقة ابن فضال ماذا قالت قالت لا بس بالجامد. هل الجم بين الصحيحه شنو يقتضي؟ يختبيث أن المفطر ولا أن المفطر واقعًا بما ليس بجامد لأن العنوان الذي خرج عن المفطر هو عنوان جامد. فيكتب أن يبقى تحت المفطرة ما ليس بجاني طبيعة أي عام أي عام تخصص عنوان وجودي يصير الموضوع إلى عنوان عدمي ماذا تقول أكرم العلماء ثم تقول لا تكرم النحوي شي طبيعي يصير العام شنو هالعلماء الذين ليسوا بنحوي لازم يصير عنوان عدبي متى ما كان العنوان المخصص وجوديا يصير موضوع العام عنوان عدمية اقصائل لا يتذلو ان يحتقل خرج من شنو خرج الجامد شي طبيعي في الموضوع العام وشنو؟ ما هو ما ليس بجامدين فالمفطر هو الاحتقان بما ليس بجامدين خب الان أن هذا يعني الم... ان هذا المحتقن به جامد او ما اما انه احتقان فوحرز بالوجدان لا اشكال ان هذا احتقام ولكنه جامد او مائع الاطب عدم كونه جامدا فيحرز حين اذن فيحرز حينئذن العنوان انه المطبط هو الاحتقان بما ليس بجامد الان هذا احتقان بالوجدان وما ليس بجامدين بالأصل، الأصل عدم كونه جامدًا، فحينئذٍ يتحقق عنوان مفطر ويكون صومه باطلًا. إش صاحب العرواق قال بأنه فلي، قال بأنه مثلا جاء الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مانع، وإن كان أحفظكه. فحينا نجد بناء على مبنى أن الإحتقام لا يصدق غرفاً على الإحتقام بالجامعة هناك لا إشتاب بالصحيح لأنه يشك في عنوان المبطرة أنه حفظاً أما بناء على هذا المبنى الآخر لا بد ان يقع كانه مفطر وانه وأنه لا يصح لذلك نحمل كلام صاحب الأرواح لأنه ناظر للمبنى الأول لا للمبنى الثاني ومراعاة للمبنى الثاني نقول بماذا؟ بالنحيارات العاشر تعمد القير وإن كان للضرورة مهم أنه تعمد من رفع مرض أو نحي لجمع من الروايات إنها صحيحة الحلبي إذا تقيأ تقيأ ينتعن إذا تقيأ الضائم فقد أضطار وإن ذرعه يعني أهرا عليه من غير أن يتقيا فليتم صومه أصلاً. وصحيحة الاخرى إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وجود القضاء فعل قطلة وإن ذرعه من غير أن يتقيا فليتم صومه وهذا ولكن تقابل هذه النصوص صحيحه عبد الله بن ميمون ثلاثة لا يفطر الصائم القيء والاحتلام والهجرة هذه الصحيحه صرف لأن القيء لا يفطر الصائم ثلاثة لا يفطر الصائم القيء والاحتلام والهجرة الجمع بين النصوص يعتذر أن نقول بأن هذه صحيحه مطلقة القيء لا يفطر الصائم سواء كان عمليا أو قهرية وبما أن تلك النصوص صرحت بأن القيء العمدي مفصرون فتأمل هذه الصحيحه على القيء غير العمدي جمعا بين النصوص إنما الكلام في مسألة الاحتقان بالمائع ومسألة تعمد القيء في الكفارات لا إشكاله في أن الاحتقان بالمائع موجب للقضاء ولا إشكالة أن تعمد القيء موجب للقضاء ولكن هل يجب فيهما الكفاره أو لا يجب فيهما الكفاره المحقق الهمداني قد يسسره وصاحب الجواهر قد يسسره ذهب إلى عدم جهود أن تعمد القيء والاحتقان بالمانع يوجبان القضاء لكن لا يوجبان الكفاره ما هو الدليل على ذلك الدليل على ذلك أولا الدعوة التي طرحها المحاقة لها مداني قدس السرور من أنه النصوص الواردة بالكفارة ها كده من أفطر متعمدان فعليه الكفارة من أفطر عذوان أفطر لا يسبق إلا على الأكل والشرب عذوان أفطر لا يسبق إلا على الأكل والشرب لماذا؟ لأن الافطار هو قطع الهيئه الاتصاليه للصوم افطار السماوات والارض افطار الشيء يعني احداث الفطر فيه واحداث الفطر يعني قطع الهيئه الاتصاليه شيء متصل تقطع اول الفطر يعني شنو يعني قطعت هيئته الاتصاليه فالافطار هو احداث الفتر اي قطع الهيئه الاتصاليه كما رسم يقال يوم العيد او يوم عيد فتر انو قطع الهيئه الاتصاليه لشهر رمضان قطع الهيئه الاتصاليه افطار احداث الفتر افطار يعني قطع الهيئه الاتصاليه للمسام ما تشي يقطع الهيئه الاتصاليه سفل الاكل تسأكل. اذا اكل او شربتني قطع الهيئه الاتصالي كان ممتاز فقطع الامساك بالاكل او الشرب قال الحديث الوارد من افطر متعمدا فعليه الكفارات ظاهر في خصوص الاكل والشرب لان الاكل والشرب هما اللذان يصدق عليهما انهما افطار يعني قطع للهيئه الاتصاليه للصوم فرابح وحينئذن غير الأقل والشرب لا يجب فيه الكفر إلا الدليل خاص وهذا الدليل الخاص ما ورد في الاحتخان بالمال ولا ورد في التعمل القيب فحينئذن لا يجب فيه الكفر فنسألت الصوم باطل باطل ما نقول صوم باطل صوم باطل لكن عين قضاء قضاء مثل شنو؟ مثل من لم يلوي. صام بدون مية صوم باطل لكن ما علي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 بالنسبة لهذه الموارد وهو ما اذا نوى المفطر ولم ينزح فيه او قرن صومه بالرياء او مانو صوم في هذه الموارد لا اشكال لانه صومه باطل لكن ليس عليه كفاره لماذا ليس عليه كفاره انه ما افطر موضوع كفاره من افطر انا ما أفضل. صومه باطل انه ما افطر فقال لهم ان يكونوا مسلمين من النية من فإذا رأى المسلمين النية إذا ما نوى ما المسلمين النية إذا نوى المسلمين ما المسلمين النية المسلمين فاسد المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين لا عندنا شيء آخر. إما صائم او مفتر. ما إذا بعد شيء تعرف. صائم او مفتر. بالذال لا تعرف نفسك. الصوم هو الصوم هو عبارة عن الإمساك عن هذه المفترات العشرة. بلا ان الصوم هو عبارة عن الامساك عن هذه المفترات العشرة. فمتى استخدم واحد من هذه العشرة فدق عليه أنه أقرب. لا صائم لا مفتر هو. لا صائم لأنه استخدمه. الاحتقام بالمانع ولا مفطر لأنه ما أكل ولا شرط شيء ثالث يعني لا صعيم ولا مفطر أقامه والإمساق عن مفطرات العشرة متى ما استخدم مفطر من هذه المفطرات العشرة صدق عليه بانه مفطر تعلمين من صور أمرا ثالث أنت عنه والإفطار هو قطع الهيئة الانتصالية هو قطع الهيئة عن العشرة قطعه باستعمال بعض العشره طرابة فإذا هذا الكلام غير كان من المحاق لأما ما أبو صاحب الجواهر قد سره من أنه يقول هذه النصوص الصائم لا يجوز له أن يحتقن صحيحة نابي ناصر أو صحيحة الحلبي إذا تقيأ الصائم إذا تقيأ الصائم فقد أطاره وَإِنْذَرَ عَبُوْهُ مِنْ غير أَنْ يَتَقَيَأَ فليتم صومه يقول هادي ما تعرضت لوجوب الكفاره فقط تعرضت لوجوب القضاق فنجمد عليها ولا نقول لوجوب الكفاره أو صحيح هذه ما تعرضت لوجوب الكفارة لكن النص العام تعرض لوجوب وجوب هذا النص ولا بأس بما كان سهوة شيء قد يقول له أنه عليه عنوان العهد ولا ما كان عن غير احتيار لا علينا فلقى عنوان العهد والمدار على فتك الأنوان يعني عنوان القير عنوان عرفي مدى ما طبق عرفا أنه تقيى فسد صومه تقيى عنوان عرفي يعول على ما يفهم العظم عنوان التقيير فمثلا نواة في حلقة نواة ما يرطب قلتها او دخل درهم في الحلقة قلت الدرهم او دودة مثلا خاف منها قلتها قلت ما يقال تخيّع ارد يقال ما يقال تخيّع فهذا مهم قلت الصوم تخراج النواة او الدوده او الدرهم متعمدين ما يصل الصوم ليش لان المفطر عنوان تقيؤ والتقيؤ من غير لا يسلط على هذه الموارد طوابة لغض على أنها مقطارة ليسلط قلت له هو متعمل اشترك جاعد يعمل الزرحة ودخل هذا المسهلة الثالثة عن لو خرج بالتجشئ شيئا بشا وخرج شيء، ثم نزل من غير اختيار يرى رجع يالفين ثانية من غير اختيار لم يكن منطل اما قوي جهو بريد بتقييم عنوان التقيئ وعنوان التقيئ عرفان غير عنوان التجشئ عرفان عرفان يقولوا ما يقولوا ما يقولوا من فقد وخرج قرجه للوذا مو بلا بالايش يعني غير تقريبا واذا سلعه بغير اختيار فلم يسبق عنوانا عام لان المقتطر الاكل عندي غايات قبل المعلمين فواضح خب ولو وصل الى فضاء الفان ثم بلعه اختيارا يقبل ما خرج من حلفه الى فضاء الخبء وابتلع باختياره بطل الصومه وعليه القضاء وعليه الكفارة بل يجب عليه كفارة الجامع من جهة خباسته يعني انما يخرج من الباصن يعده خبيثا واصل الخبيث حرام فهذا اذا ابتلعه اختيارا فقد اكر الخبيث عليه القضاء والكفارة بل كفارة الجامع هنا يقول سيدنا قدس سرور بأنه أما ابتلاع ما خرج اختيارا خرج شيء بالتجشر وصل إلى فضائفه سيد يخلي الجاي. وصل شيء إلى فضائفه وابتلعه اختيارا ابتلاء اختيارا مسباق للأقل العمدي والأقل العمدي مفصلة بلا اشكال ابتلاع ام اختيارا مسباق ان الاطل العمدي ازاي في الاطل بين ان يكون قاتين من الخارج او قاتين من التاخيل مسباق ان الاطل العمدي مفطن من بصهم بلا اشكال ولكن الكلام انه علن صحيحة وهي صحيحة عبد الله ابن سلام. دلت بالصراحة على جواب الابتلاع اختياره فقال ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقل يقلص ذلك في الشيء. فذكر منه الشيء من الفهم. اي ذَلِكَ؟ ذلك؟ قال لا اذا طلع تروه وما قُلْتُ قلت فاين بعد ان صار على مثاله. بناصرت الدرجه قال لا ذلك. ظاهر صحيحه مطلقه الدرجه مختاره او ذكر. فالظاهر انه مختار لدرجه هذا دليل على ماذا عن التخصيص بعد؟ صح. الأكل عندي مفطر وهذا أكل عندي لكن هذه صحيح خصوص هذا الأكل وإن كان عندي لذي المفطرين هل يفطر ذلك؟ او لا يفطر ذلك؟ ها. هنا إن قلنا بأن إعراب المشهور. المشهور أعرض عنه إن قلنا بأن إعراب المشهور يوجب الواحد فحين إذننا يتمسك بمعنى الكلام الصحيح على سبيله المشهور أعرض عنه وإن قلنا كما عليه سيدنا قديس الرؤيا أنه لا إعراب المشهور موهناً فحين إذن يعمل بالصحيح وحين إذن مقتطف القاعدة والفتوى أنه لا لا يطرسهم استيعاباً يعني. ولكنه ثلاثة صمود مختلف عديد صحيحات فالرابعة النقطة الثانية اللي يتحدث عن أنه صاحب للرواق يتسر يقود تجب كفارة الجهاز ليش تجب كفارة الجهاز؟ لأمور ثلاثة الأول أن ما يخرج من الفم خديثة هذه صغرة الأمر الثاني أن أكل الخبيث حرام، هذه كبراء. الأمر الثالث أن الإصطال على حرام موجب بكفاره الجام، هذه أمور ثلاثة ليس يثبتها صاحب الرؤوس فيكم كلها. أما أولاً، مو معروف أن ما يأكل منهم خبيث، خبيثا بالنسبة الى غيره. لا بالنسبة لي لها نفسه يعني يحرم اكل الخبيث مطلقا من خميث بخبيث بالنسبة لي شخص دو ما يخرج من سنه هذا جواق وما يلتخذ في غريب يعني هم ما يكون خبيث بالنسبة لي غيره يعني غير ينشر منه الخبيث ما يتنفر منه الطابق هذا الذي يخرج من انسان يتنفر منه طبغ شخص دون الشخص فلا اصدق عليه ايوان الخبيث هل الخبيث ما ترفر عنه اطلاع مثل العذراء مثل الدول مثل المين أما لا يجنفر منه طبعون <بطلع> دولا الطبعين لا يتقل أنه خبيثا وأنه غير متزن <بضل> بهذا هذا البطاق لا يجب انتلاعه بأن البطاق خبيث دعا لأنه ترفر منه اطلاع صح <طح> الأولى إلا <الغير> إذا كان ريق المعصوم مثلا أو ريق العلماء جد <تكلم> رحمه الله شيء <الغير> كان يمسك <يبصفي أفها> في أفواه الأفواه <الغير> بعنوان البركات اخر شيء اخر لكن طبيعة البشر كل شخص ينفر من بصاق الشخص الاخر فهل يقال بأن البصاق خبيث لا يجوز ابتلاعه هذا بالأشكال لا يقول البيض فالخبيث الذي لا يجوز ابتلاعه هو ما تنفر منه ابتلاع مطلقا لا لا منه طبعا دون طمع اذا هذا افضل سروني نعم اذا كان مرصوب او نجي شيء اخر اكتبت لهم اكتبت لهم ها هذه الصغرى من النوع الثانية كبرى من يقوله بان اكل خبيث حرام باول كرام باول كرام بان اكل خبيث حرام لا دليل عندهم على ان اكل الخبائث حرام الا الايه المباركة في وصف النبي صلى الله عليه واله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث واغلب العلماء استفادوا من كلمه الطيبات والخبائث عن هذا يحل لهم الطيبات يعني الاطعمه الطيبه وهي ما تقبلها الصداع ويحرم عليهم الخبائث يعني الاطعمه التي تنفر منها الصداع فعملوا ذلك على الاطعمه لذلك قالوا بحرمه اكل الخباء لا قلنا سيدهنا قلت للشغوي يقول لا مهرفان المراد من الخباء والطيبات الآيل أعمال يحل لهم الطيبات يعني الأعمال الطيبات يعني الأعمال المقبولة عند العقلاء ويحرم علينا الخباء يعني الأعمال التي لا يستقيها العقلاء. فما يرتضيه المجتمع العقلائي من الأعمال يقال طيب وما لا يرتضيه المجتمع العقلائي من الأعمال يقال له خبيث. فيحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. يعني الأعمال الخبيثة مثل الصوائح، مو أفعما الخبيثة. ورثه الله على ذلك قوله تعالى في أحد الأخرار القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية التي كانت تعمر الخبائث. كما هو مضمون الآية خبائط عيش لأنه هو حش بحال مش أطعم الخبائط تعمل خبائط مش إحنا الأطعمة خبيثة بإنما تحمل أفعال خبيثة صلاة إذن الثاني همه مسلما في خبائط الخبائط الثالث والنوم مسلم بأن الإبتعى على حرام يجب كفارة الجنة أقول الثاني في يذكر هناك نبتغي ليه إنما هو يذكر هناك ان الإفطار على المحرام صاحب الشرائع ما قال صاحب الشرائع قال قيلة يجب الكفار والله ما عدهم دليل غير ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان او افطر فيه ثلاث طفالا وروي عنهم كفاره واحده فبأي حديثين معطاد قال عليه السلام قال جميعها جميعا سلم المجمعين قال متاجا مع الرجل حراما أو أفضر على حرام في شهر رمضان فعليه الناس كفارا عكس رقبا ويهام شهرين متتابعين في عام ستين وستين وستين ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفضر على حلال فعليه كفارة في الواحدة وإن كان ناتي يحب شيء عليه عبدتهم هيش نوم هذه الرواية هذه الرواية جدالة ثوامحة فلاك النفس جنوب أولا المشهور هو معلوم عملوا بها لأنه ما شاعت هذه الفتوى إلا بين المتأخرين من زمان العلامة اللي ما بعده شاعت هذه الفتوى أن الإفطار على حرام يوجد كفارة الجامعة وأما من قبلهم كل عدد بالتخير مثل الإفطار على حرامة كما من الإفطار على حرامة مخير بين خصار الكفارة الثلاث كذلك الإفطار على حرامة فاتسند ممنوع ولم يعمل به المشهور في هذا الرواية حتى نقول في عمل المشهور جهد من ربما أولا علي بن محمد بن قتيبه فإنه لم فيه لا توثيق ولا أمال قيل في من مشائف الكشي مع علي بن محمد بن قتيبه شيخ الكشي فيكون من شيوخ الإجازة وشيوخ الإجازة لا نحتاج إلى دليل بال على وثاقته. كون شيخ إجازة كافٍ في وثاقته. وإن لم يرد مدح فيه ولا توصيف له بالخصوص، كون شيخ الإجازة كافٍ في وثاقته. ولكن هذا الكلام مردود صغرا وكبرًا. أما صغرا شيخ الإجازش معنا، شيخ الإجازة, الإجازة والشيخ الذي له عدة تلاميذ. ونجيزهم في رواية الكتب. يعني مثلا هذا الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الشيخ الصدور هذا شيخ عنده عدة كتب سوره كتاب حريف بن عبد الله السني او كتاب محمد بن ابي عمر او غيره من الكتب او كتب بن الفضال هذه كتب متوارثه بين الاصحاب قلفا عن ثلاثة وقد عرضت على اهل البيت سلام الله يعني فقبلوها هذا الشيخ يجيز لسلامه ان يروا عنه هذه الكتب أجدت لكم أن تروا عني هذه الكتب شيخ الإجازة هو الشيخ الذي له عز السلامين ويجيزهم في رواية عز الكتب يجيزهم شيخ إجازة هذا هو متحقق بالنسبة إلى علي بن محمد بن قتل ليش؟ لأنه شيخ للكشي فقط كرون شيخ للكشي لا يحمله بعنوان النوم من مشاركه اجازة فعلنا نقول أن كون, كون الشيخ إجازة كاتم في وثائقه لمومعلوم إذا نصرو عليه متحقق الكبر أيضا معلومة طب إختجازة مبديعة وثقتها كون الشيخ إجازة أو قد يكون الشيخ إجازة غير أنه إجازة إسلاميته أن يرى أن يرى عنه عدد كتب أم هو كنفصالح أو غير صالح لقال غير مقدم ومعلوم كون شيخ إجازة وفي كتب مؤتمراته مو معلوم هناك من يكون هناك مثل مثل هناك من يكون هناك الراوي يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بدون يكون هذا الكتاب يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من فقونا الشيخ في جاهزة على وساطته بعد مما يؤكد ذلك أن الكشي نفتر مو معلوم أنه لا يرغي إلا عن ولذلك النجاشي الذي هو العنب عند الرجال عندما يترجم الكشي يعظمه لكن يقول ويروي عن الضعفاء كثيرا فمو معلوم أن الشيخ هذا من الوثائق، من لا الذين يروي عنه كثيراً، هذا واحد. وأن الثاني فهو عبد الواحد، بلي ابن محمد ابن عبدوس النيسابوري، هذا يقولون غير ثقة، مع أن الصدوق في بعض المواضع لما تعرض إلى روايته رواية عبد الواحد بن عبدوس. ورواية غيره. قال روايته أصح هل يستفاد من هذه الرواية ان عبد محمد... الواحد ابن محمد ابن عبدوس. ثقة. لان الصدوق في بعض المواضع قال روايته أصح يقولوا ما يستفاد. ليش? لانه روايته الاصح معناه انه يروي عنه. ومعناه انه شيخه معنى ان عبد الواحد بن محمد بن عبدود شيخ للصدوق. كون الشيخ للصدوق ما يعني وثاقته ليش ما يعني وثاقته لان الشيخ الصدوق واحد عن العواصم هو نفسه يقول في احمد بن حسين ابي ناصر الذي هو المشايخ يقول لم ار انصد منه لانه كان يقول اللهم صل على محمد فردا ولا يدخل الآن في صلاته مع أنه يروي عنه شيخ الصدوق. لكن نقول لم أر الصدوق. إذا كان شيخ الصدوق ما أدريه. وأما قول الصدوق بأنه روايته أصح رواية أصحه لعل الرواية سمت بقرائن تدل على صحتها اقتران الرواية بقرائن تدل على صحتها. لا يعني أن نراولها ثقة. <تصفيق> لا يدله على صحة الرواية. وآخر. اذا استأذن السيد سي... حدث سران يناقش صاحب العرب شنو في ثلاثه الامور التي ذكرناها طيب المساله لو ابتلعت الليل ما يجب قيئه في النهار اتفقوا ما يجب قيء يعني يجب قيء شرعاً مو ما يجب قيء ما يجب قيء فرق بين عبارتين يجب بسره بايد بجي لو في الليل ما يجب قيء يعني ما بنذكر ادواء انما يدار الخليط قيء في النهار بيقولوا ما يجب مو ما مو ما يجب احنا كلامنا لو الليل ما يجب في النهار يعني وجوب شرعي ابتلع ذهب الى الناس هذا واجب ان يطلع بعضه لانه هو مكمل ماله النهار. هذا لو ابتلع في الليل ما يجب قيقه. مو ما يجب قيقه. لاحظوا لو ابتلع في الليل ما يجب علي لقيقه في النهار. فسد طيما ان كان الاخراج منحطرا في القيق. اهني ماذا يبسل الصوم. يبسل الصوم بشرق الشرق الاول. ان يبضغ عليه عنوان خير. اما لو تلع درهم. وفي النهار تلعبش. هذا ما يقال طلع جرمه. هذا ما يقال تخيله. يفسد الصوت إذا كان خروجه يعد قيئان. أما إذا خروجه ما لا يبطل الصوت. هذا وعدك. الشرق الثاني أن ينحذ خروجه بالثاني. لو رحل عندما يقال يقال يبنون القيئان. مثلا عمرية يبنون القيئان. أو يخرجه من دجوله مدان. من دجوله إذا أكو طريق لإخراجه من دون القيء فحين القيء أم الحقر فيه فحين يجل صحيح إذا خرج بغير طاضح كلام صاحب العروة في المقام لو ابتلع فيه ما يجب عليه قيؤه في النهار بحيث يصدق على خروج أنه قيء كما لو ابتلع ذهب وطلع ذهب مع زبد ومع زان يصدق عليه أنه قيء هذا أولا وثانيا لا يكون خروجه في القيد فهنا اذا سلا ما يجب قيء وما حصل خروجه في حتى لو ما قلعت فما ظهر وهي عباره حتى لو ما قيعت فلا هشه كل نهار الى ان المغرب حتى لو اشمت اللعب فوما واصلت ان انه سلا ما يجب قيء سواء ان تقيع هو او يتقير فوما فاتت بمجرد ان يرتدع ما يجب قيء بمجرد أن يتبع ما يجب قيئه يعد صومه فاسدين وإلا يتقياه طراضي لماذا يعد صومه فاسدين يعد صومه فاسدين باعتبار ما ذكرنا فيما سبق ان الامر بهما معا امرا مستدين هو مأمور بالصوم ما دام مأمور بالصوم فذل مأمور بالإنسان عن القيء لأن القيء مبطل وفي نفس الوقت يجب عليه سوحة إلا لأموال الناس فهو مغمور بالدبين أنتك عن الكلب لأنك صاهد تقيا لكي تقوم بأموال الناس فهو مغمور بالدبين إن قلنا بأنه هنا لا يتطور التركب لأن الدبين لا ثالث لهما فلا يتطور في المقام التركب لأنه قال لو تقيا فإن لم تتقيا فلا تتقيا إذا ذنّ بأن الترتُب غير متغير لأن القيء وعدمه من الضدين اللذين لا فارس له لهما والترتُب غيره من الضِّلين اللذين لا فارس لهما إذا حين إذا يفسد فهو مفجِم جل أن يفلي. لذلك بارَنَهُ لا دليل على صحة صومه. هو مأمور بالتقيؤ لإخراج أموال الناس، وما دام مأمور بالتقيؤ لإخ إخراج أموال الناس لا يمكن أن يأمر. بالصيام لان امره بالصيام مع امره بالتقيئة يستلزم الامر بالضلدين والامر بالضلدين ما حاله اذا انصومه باطل اما الى خطر لان التردد يتصور في المقابل اكو الثالث الكئ بال والامساك عن الكئ بال والامساك عن الكئ قربة من الله بالضلد ثالث فيمكن ان يقال لو تقيئ فانك بتقيئ اعطائج فأمسك قربة إلى الله تعالى فحين إذن يكون له ما سائد كان كانه ما سائد يطور التأثير وحين يكون صومه صحيح هكذا لم يتقيل خالف خالف أمراً هو قوله يتقيل ولكنه صومه صحيح مجرد مخالفة أمر لا يعني أن صومه بخطي إلا إذا تقيل خضر الشعاق هذا في الحال الأولى ما يتقع فيها يعني صرف يحكي الله تقية معنور بالتقييو فاللهذا ما نأمره بالسلام بماذا احنا نأمره, نأمره في أمرهم بالتقييو خواريس مبارد تعاقل بيقول بانه احد الامرين يقدم فانه نقدم الامر بالتقييو فهم يعنونه معنور بالسلام صح الله لا وانه امي بالصوم لابد الامر بالتقييو يسقط لما ما كان اردنا تقنين احد الامر تقول ايه امر نقول لو لو قدمنا تنقل تنقل الامر بالتكيوة أين يجب أن يكون صومهم؟ فاذا يجب أن يجتمع الأمر بالضداء أراده؟ سيدنا شوانا يقول أذان لم تتحقق من لو أنه يتلع هذا لم تتحقق ليه؟ ولهذا يجي في المسألة الآدية ويشترط أن يكون مما يسبق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل در أو بندق أو درهم ومنحولا مما لا يتقع الواحي بالصبر. اذا اكلت الليل هل يقول ما يوجب. ما يجب هذا ما يوجب. اهناك انك فيك يفسروا ما يجب ما يوجب. لان الصحر المنهاج ما جاء بمسألة ما يجب جاء بمسألة ما يجب. لا اكون مسألة ثانية يجب ويوجب رئيها. اذا اكلت الليل ما يعلم انه يوجب القيام للناس. من غير اختيار. طبعا عندها يتقي الناس يتقيق غير اختيار. زين? أحوط القضاء كما إذا شرب دواء يجب أنها بالدواء رأيت خير هنا من يقول بالقضاء شنو مستنده من يقول بالقضاء مستنده هو حاجة أحد أمرين الأمر الأول أن تقيئة النهار وإن كان تقيئ طهري لكن الامتناع بالاختيار لا ينافذ اختيار مدام مقدمة مقدمة مقدمه اختيارية وهو الإقتلاع في الليل، لذلك يدق عليه انه تقيؤ عندي يوم. هو تقيؤ أنّه أن هذا تقيؤ عضيو، تقيؤ طهري. لكن بما أن هذا التقيؤ مستند إلى مقدمة اختيارية، الإقتلاع الاختياري في الليل، وللبناء على الاختيار لأن في الاختيار يدق عليه انه تقيؤ عندي فيكون جنون. أقر أن تعلم القضاء. القضاء, القضاء. من يخطئ؟ ولكن يرد على هذا الوجه ان ظاهر النصوص ان المفكر هو المفكر هو المفكر ان المفكر تعمد المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو تعمد هو لكن هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو المفكر هو في النهار بل في بالنهار تقيئ قهريا احنا نقول على النصوص ان المطفر تعمد القئ في النهار بشأنه يكون تعمد في النهار وأن هذا فقط تعمد القئة لكن في النهار فحين يكون صومه صحيحا وليس مضح هذا هذا الوجه الوجه الثاني في الخليط الصوم من تدخلات النية قد يقال بأنه نية بكلاه ما يوجب القئ في النهار لا تنعم عنية الامتاك عن المطفرات لانه يعتبر في نية الصوم نيه الامساك عن المفطرات على جميع التقادير وهذا امسح عن المفطرات على تقدير دون تقدير على تقدير ما مفكر فهو ممسك على تقدير انه مفكر فهو غير ممسك فما صارت نيه الامساك